وَالسَّمَاءِ وَطَارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا طَارِقُ إِنَّهُ كَوْكَبٌ كَاطِعٌ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِنَّ مَا خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَا إِنْ ذَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّرِ قل بوسترائب ان انق على رجله قادر يا يوم كتب لنا سترى بَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ أَلَّا نَصُدَّ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَا جَعَلْنَاهَا رُجُومًا وَالْأَرْضَ إِذَا تَمَتَّتْ فَأَنذِرْ إِنَّ قَوْلَ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَ مَن أمهل إِلَكَ فِينَا أَمْ هِلُّ مُرْوِدَا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم الرب بِكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ قَفَسًا وَالَّذِي قَدْ ضَافَ دَ وَالَّذِي ان رجلمرعا فاجل وست ان احو سنقرئ كفناسا إِنَّهُ يُعَلِّمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَهُوَ يُسْيِرُكَ لِلْيُسْرِ إن نفعت ذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى أَلَمْ <الذي> يَصْلُ نَا رُ الْكُبْرَا ثُمَّ لَمْ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى